بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يستون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَتَدُبّ بصِرُوا يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ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 من ناعل الخير معتد أثيم أتلم بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تدل عليه آياتنا قال ساطير الأولي فنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائفهم ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 وسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا وإلا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر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 اتلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عنهم يُدْعَوْنَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَارَ لِي وَمَن يكذب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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربك به لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا